بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكره تناغينا الا اين الميامين بقايا فينا وذكره تناغينا الا اين الميامين بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكره تناغينا الا اين الميامين الا أين الذين إذا تنادى الموت يأتون وإن دوّ الجهاد بهم أتوا غر ملبين؟ ألا أين الذين إذا تناد الموت يأتون وإن دوّ الجهاد بهم أتوا غر ملبين؟ أذلوا هامت العدوان تذلي لن وإذلا لن وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. أذلوا هامت العدوان تذلي. وإلا لا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيال أدلها ذل عدوانه ذليلا لا وقادوا موكبا دنيا حضارات واجيال وساقوا امه الكفار كالقطعان جهالا وما زالوا كما كانوا اسودا تهدي اشبالا وساقوا امه الكفار كالقطعان جهالا وما زالوا كما كانوا اسودا تهدي اشبالا فجئنا نهدم الامجاد لما نع... ولم نعبأ عزا لم نع بأماضينا ولم نع بأ وتمكينا الأمجد لم نع بأماضينا ولم نع بأ تاريخ سراعز وتمكينا فجئنا ندم الأمجد لم نع إلى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 Kul lif şel yevme enzel ve إذا لم نمض أبد ولا عشنا حياة ثلنا شل اليوم أنذل فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صلا فهذا العزم مرتهن بدم الحر إن سال فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صلا فهذا العزم مرتهن بدم الحر إن سال بقايا المجد تكوينا وتنك أو فينا وذكره تنا غينا ألا أين الميامين بقايا المجد تكوينا وقايا المحففين وقايا مجتنا غينا ألا أين الميامين بقايا الميامين بقايا الميامين, بقايا الميامين؟